بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 120. يطوفون بينها وبين حميم آن 121. فبأي آلاء ربكما وَلِمَنْ ولمن خاف مقام ربه جنتان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. ذواتا أفنان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان 110 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه 119. قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن 117. الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان 122. فبأي آلاء ما تكذبان 123. فيهما عينان نضاختان 124. فبأي آلاء 119. للكما تكذبان